إن هذه الهداية إن هذا الطريق إن هذا التوفيق لسلوك الطريق المستقيم والسير في ركاب الصالحين إن ذلك كله والله ليس بجهدنا ولا ذكائنا ولا حرصنا بل هو نعمة من الله تستوجب الشكر والاعتراف بفضل الله هي منة من الله والله يختص برحمته من يشاء إن نعمة الهداية أغلى ما يملكه المر وأتم وأكمل نعمة يمن بها الله عليه الاستقامة تاج على رؤوس الصالحين لا يراه إلا المنحرفون أين من يدرك عظم هذه المسؤولية حفاظا على هذه النعمة وسعيا للثبات على هذا الصراط المستقيم حين نرى أولئك الذين ركبوا طريق الغواية وظلوا سواء السبيل ندرك والله خطورة هذا المسلك بل والله يضع المرء يده على قلب سائلا سائلا الله الثبات والهداية والله لن يشعر بعظم نعمة الله عليه بالهداية إلا من اكتوى بنار الغواية والله لن يقدر منة الله عليه في الإيمان إلا من ذاق ويلات الفسوق والعصيان من ضياع وحيرة والتراب من أدرك هذه النعمة عز عليه فراقها ومن تذوق حلاوة هذه المنة كره مرارة البعد عنها كما يكره أن يلقى في النار قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير